ما نبالي بالأعادي وكل طاغي في بلادي جنود الدولة تنادي حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة ما نتراجع في خطانا لو تراجع من سوانا نقدم على الموت برضانا حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة ونجهز مفخخاتي وندمر فيها الضغاتي بالموت بد حياتي حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة نصمد في كل المعارك والكل فيها يشارك نوصل لك في عقر دارك حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة لو تحالف كل عدانا نصبر ونكثر دعانا يكفي إن الله معنا حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة لا تقول إنها بعيدة نفتح بلاد جديدة وهذا الفعل اللي نريده حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة قولنا واضح وكافي باين وما بخاف إذبحهم ذبح الخراف، هنأ طلاب الشهادة، هنأ طلاب الشهادة. خلافا قامت بقوة، على منها جن تجمعنا فيها غخوة، هنأ طلاب الشهادة، هنأ طلاب الشهادة. ما نبالي بالعادي، كل طاغي في بلادي، جنود الدولة تنادي، هنأ طلاب الشهادة. عنا طلاب الشهادة